مممم <متصفيق> على شط البحر هاض القصيد و جابني المكتوب و ش د ت القوافي بالوفا والحب من شانا ق ص ي د يعجب ا ل س ا ع ب بك يا طاهي المحبوطانين المحبوط ولولا ذكره طاهيه ما تعجبك قيفانا أ ن ا يا زوجتي بعد قلب في ا ل ه و ى مسلوب على ذاك الفؤاد ط ى و ل عرشه وسلطانه هلا يا حاتميه في العطا والصبر ص ب ر يوب فديتك عمري و م اهيب تظلال أ ج ل ك اثمان ل ش د ي ت القوافي بالوفا والحب منشانا ق ص ي د يعجب ا ل س م ع بذكره طاري المحبوب هلولا ذكره طاريه ما تعجبك قيفانا م ت و ن ك تحمل ا ل ط ي ب ة عشاناه م تحمل ذنوب وحسن ا ل ط ب ع يا سبحان من سواه س ب ح ا ن ولو إ ن الله عطاني بين كل الناس عشر قلوب بالقلوب ا ل عشقتك ر تارك م ا انخانا ن ي ع ش بالقلوب العشرماني تارك انخانا على نشر البحر ه ا ل ق ص ي د وجابني المكتوب و ش د ت القوافي من شانان ق ص ي د يعجب ا ل س م ع بذكره طاري المحب قولو لا ذكره طاريه ما تعجبك قيفانا يقولو ن ا ل و ط ن ما ي ت ر ك رجل سوى مغضوب و ن شهاد لو يغضبون الرجل ما يترك ا و ط ا ن ا أ ن ا رجل إن رسمتك موطن هو بارق م ن ص و ب على ر م ل ة فؤادي والخفوق الرحب ميدانا على رملة ف ؤ الاشق د ي و ا خ البحر هاضم يصيد جابني ا ل م ك ت و ج و ش د ت القوافي بالوفا والحب م ن ش ا ن ش يصيد ي ع ج ب ا ل س م ع بذكره ط ا ي ل م ح ب ا ر ط ق ل و ل ا ذكره ط ا ي きけファナな。